الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد لم يلد لم يولد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 لم يلد ولم يولد ولم يقل له كف أنحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كف أنحد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 الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤن أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُ أَنَحَدُ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُ أَنَحَدُ